রাহিক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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إِلَّا أنفسهم وَمَا يشعرون فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مرضا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولا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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعط حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو اللَّهُ الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ফল অম্বিউনি ফকাল অম্বিউনি বিসম ইহ উল ইম সকিন কৌলু শুভহ নকল ইম অল ইন্নকি মুহকিম قَا يَ أَدمَم أَنْبِئهُمْ بأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَمْ بَأخم بأَسْمائِهِم قَا أَلَمْ أأَقَُّكُمْ إنّي قَا أَلَم أقلَُّكُمْ إي لَم غَيْبَ السَّموَاتِ وَالْأَْرضِ وَأَلَبُ مَا تُبدُونَ وَمَاكُمْ تُمْ تَكْتُمُون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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَسْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ ظَلَلْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ اللَّيْلُ عَلَيْكُمْ غَمَامًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا أَظْلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُ دخُلُوا هذه القَويَةَ فَكوا منِْها حيث شُم رَ غدَاء وَودخُ الْ البابسجد وَقولوا حَّة النغْفِلَكم خطياكم وَسَنَزيدمُحسنين فبَدَّل, الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي نَظَلَوا فبَدَّلَ الذيينَ ظَلَوا قوًَا غَيير الذي قلَلَم فَأَنْزَلنا على الذي نَظَلَ رجس منن السماء بِماَا كانوا يَفسّقون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 واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير إْ بِطُوم الصرَغْ فَإِنَّ لكَّا سَأللتُ مظُرِبَ عليهلَِمُ الدِلَّةُ وَالْمَسْكَنَ وَبَااءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بأَهُُمْ كانَوا يَكْفرُُورَ بآيات اللهَِّ وَيَقُتُلونََّ بِيينَ بِغَيْرِ الحََّّ ذَلِكَ بِمَا عَصَو وَكَُوا يَعتَدُون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَدُوا النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاللَّوْمِ الْآخِرِ وعمل صالحا, وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ثم توليتم مِنْ بعد ذلك فلأ لا فضل الله عليكم رحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين مِنْكُمْ منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وإن البقرة سابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة نذلا قال إن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 فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْجِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَصْوَى وإن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 ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون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 ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاتوهم وهو محرم عليكم مخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وإذا قيل لهم آمنوا بِمَا أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟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 قادير alam ta'lam anna allaha lahumul السماوات as-samawati wal ardi wama lakum min duni allahi min waliy wala naseer am turidun an tasalu rasulakum kama su'ila musa min qabl waman yatabaddal al-kufru bil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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَٰذِهِ بُرْهَانِي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 وَقالة الغُود ليسَة الن الصَّار على سَيئء وقالَات النَّصَّار ليسة الَّغُودُ علىى سَء وَهُمْ يترْلُونَ الكتابة كَذَلِكَ قال الذينَ لا يعلمونَ مِمثلقَهِم فَلَّهُ يَحكُم بَنهُ يَوْمَ الْ القِيمَةِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ يَختْطَلفون.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 لَهُمْ فِي الدُّنياَا خِزون وَلَهُم فيآخررة عذاابٌ ععَظم وَرِلَّهِ المَشرِقُ والْمَغْرِبِ فَأَن ماَا تُوُّ فَ ثمَمَّ وَجههُ الله إِ اللهَّ وَاسِعٌ عَليم وَقالَاوا التَّخَذَ اللهَّ وَلَدانَ سَُبحانَهُ بَهُماَا في السَّماوَاتِ والوْضِ كلُلُّ اللههُ قَتون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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق طلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها سفعه ولا هم ينصرون وَإِذِ بتَلَ إبْبراَاهِ مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَتََّهُ قَا إني جَعِلُكَ لِنَّاسِئِمامَا قَالَ وَمِنْ ذُِّيَةِ قَالَ لا يَناالُ عَحْد الظَّالِمِين وَإِذ جَعلنَّ الْ البَيتَ مَثَابَةَ للِنَّاسِ وَأَمن وَاتَّخِذُ مَِّ قام إبراهِيمَ وَآهدِن إى إبراهِمَ وَإاعلَ أَْ طَهِرَ بَيت للطَّائِ فينَ وَعَكِفين بيت للط إَ وَالعَكِفينَ وَُّكع السجودَ وَإِذ قالَا إَْاهِمُ رَبّجعَه بلد آمِنَ وَرسُقُ هْلَهُ منِ السمراتِ مَنْ آمَنَ, من آمن, من آمن منِهُ بسم الله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار وبئس المصير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 وَقالوكُ نُهُدًا أَْ نَ صَارَةَ تَدُ قُلْب الْ مِلَّ إِبهِ مَحَنفَ وماَا كانَ مِنْ الْ المُشْدكين قُُ أَمََّ بالِلهِ وَمَا أُْزِل إلينا وَما أُنْزِل إ إبْبراَاهِ مإاعلَ وَإسحاقَ ও ইসম ইবসিম উতম উতিয়নবি ফুব আহদিমুহু মুসলিমু ফমু বিসলিম অমং তুমি ফকদি তদৌ ওই তল ফম হুম ফি في ক فَسََفكَهُم الله وَهُو السمعُ العم سِبغَةَ اللهِ وَمننْ أَحسَرُوا من الله سِبغَتَ وَنَحن لَهُ عَابد قُلْ الأتُ وحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هدى أو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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَغُوفٌ رَّحِيمٌ قدَ نَ ر تَقلَّ بَجههِك في السَّماء فَلَن وََنك قِبلَة تَرطاهَا فَوّ وَجهَهَكَ شَطْرَ الْ المَسْجدد الحَرام وَحيَيثُ مَاكُمُْم فَوّ جُوهَكُم شَطْر وَإِ الذي نَأوتُ الْ الكِتابَ لا يعلممونَ أَ إنهُ الحَكُمِ الربّهِم وَمَ اللهَّهُ ما تعملون وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايهم ما تبعوا قبلتك وما ان تبي تبعن قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني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 وَل نَبَلُوا أنَّكُمْ بِشَيْئٍ مِنَ الْخَوْوفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِ مِنَ الْ الأأَمْوَالِ وَالْأَْفُصِ والالثَّمات وَبَششّرِ الصَّابِرين الذيذينَ إِذَا أَصَابَتكُم مُصِبَ قالَا إ لَِّهِِ وَإَِّا إلَيْهِ راجِعُون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِ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 واحد. لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله وما انزل الله من السماء من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 إِذ تَبََّ الذيذنَ التُبِعوا منِن الذينَ من التببععُ وَرَأ الْعَذابَ وَتَقَدُّعَْ بهِهِمُ الْ الأسبَْابَ وَقَالَ الذينَ التَّبَعُول وَأَ لنا كَََّةً فَنَتَبَرَّأ مِنْهُمْ كماَمَا تَبَأوا مَِّ. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم مِنَ من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله, واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمثَلُ الذيينَ كَففرواوكَثَلِ ال الذي أَنعقُ بما لا يَسمَعُ الَّ دُعَأَِداء ثمُم مُكم عمي فَهُم ل يَعطِلون ي أيّهَ الذيينَ آمعملوا كلُلوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رزَقناكمُم مشك الله وَشكُرول لللههِ إنِ كُتُم إ تَعبدونُون إنماَا حَرَّمَ عَلَْيكُمُ الْ المَيتَةً وَدَّمَ وَلَحْمَ الْ القِنزِرِ وَماَا أُهِلَّ بِهِيدِ غَيلِ اللله فَمَِ الطَُّ غَيرَ باضِ وَل عَدٍ فَلَا إثْنَعَلَْ إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الناس ذلذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن و لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه واللتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 ذالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فمَا كَ مِنْكُم مرض أَ علىى سَفرٍ فَعَِّة م من أََّ مِن أُخَرَ وَوعلَ الذيينَ يُطيقُونَهُ فِدِيَة تُعَامُ مِسكين فمَا تَطَوى خَيْرًا فَهُو خَيْرُ الله وَآ تَصُوم خَيْرُ َّكُمْ إنِ كُنتُم تَعلمُون شَهْررَ مَ ضَان ويسل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 عمَ الله أنكُم كُ تُم تَخطانونَ أَنْفسَكُم فَتابََ عَلَيكُم مععَفَعاكْ فَآانَ بشروه النَّ وَتغُماَا كَتَبَ الله ل وَكلُل وَشربوا حتى ييتبينَ لكم الْ الخيطُ الأبيضوا منِن الْ الخَيطِ الأسودِ منِن الفَجر ثمُأَت مُصَمَ إلى الليل وَلتُ بشروه وأأَْتُ معكِفُونَ فيِي المساجِد تِلكَ حضودُ اللهَّه فَلاَا تَقررَبُهَا كَذَلِكَ يُبَين الله آياتهِ لَِّا سِلَعَهُ يتَّقُون.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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وسد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء فِرين فَإِنِ تَهَو فَإِنَّ اللهَّه غَفُ الرَّحيم وَقاتِلُهُم حتىَ لا تكُونَ فتْنَةٌ وَكُونَ الدّنُ للِلَّ فَإِنِ تَهَوْ فَلَا عُضْوان إِللاا على الضَّالِمِين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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكريكم آباءكم أو وسط ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه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 ইকম আতি ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 أَمْ حَسبَُمْ أَْ تَدْخُلُ الجَنَّةَ وَلَمما يَأتِكُم ث الذيينَخَلَْ مِ قَلِكم مستهُمُ البَأس وَطرر الله وَزُلزل حتى يَقول الررسول والَّذين آمنوا معَهُمَ ت نَصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خَيْرٍ فللوالدين والأقربين والتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ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 في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اللتا ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 لا يؤاخذكم الله باللغذ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِن ععَزَمُ الطلااق فَإِنَّ اللهَّه سَمععٌ علمم وَالْمُطَلقات يتصْنَ بأَْفُصِهَِّ ثلاثَ تَتَقُوا وَلَا يَحلُّ لَ أيَتُم نَماَا خلَقَ الله فِي أَررحَامِهِ الن إ كُ يُؤمِن باللههِ واليَوممِآخِ وَبعولتُهُ أَحَُّ بِرَدّهِ فيِي ذلكَلِكَ إن أأَراادُ إاصلَاح. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ نَصِيبَ الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا, إلا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 حكمة يعظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم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 والْوالد تُ يرضعَن أولادخ حلَ كَامليين لممنْ أراادَأَ يتمِ الرضعة وَوعلى المولود لَ رزقُخَّ وَكسوتُ الن بالماروف لا تكلَّهُ نَنفسسٌ إلا ووسها لا تُضَّالدَة بولدهاَا وَلا مود الله بولد وَوعلى الوارِث ممثل ذلك فإِن أراادَ في صالًا عنْ تراض من هُنَّ وَتَسَاوَرِينَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذِنَا يتَوَفونَ مِنكمُم وَذرون أَزواج يَدَرَّصْنَ بِأَنْفصِهِ النَّ ربعةَ أَشهرِ عشرَ فإذاَا بَلَغْنَا جَلَقَّ فَلا جُنَ حكُمْ ف مَا فَعَنَ فِي أَنْفُصِهِ النَّ بِالمَاروف واللغ بِماَا تَعملونَ خبير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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَمْ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حقا على المحسنين وان طلقتموهم من قبل ان تمسسوهم وقد فرضتم لهم نفريضه فنصف ما فرضتم الا فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وَأَنْ تَعفُ أقْربُ للتغْوى وَلا تَصَوُ الْ الفَضُللَ بَينَكُمْ إِ اللهَّه بِماَا تَعملونَ بصير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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متعهم بالمعروف حقا على المتقين كذا لك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ الطَّاوُسُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وبقية, وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ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 قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوا توجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فيات قليله غلبت فيات كثره باذن الله والله مع الصابرين ولم وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أخرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا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 ولاو شاء اللهما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولا شاء اللهم قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا ايات ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في صام لها والله سميع عليم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 ألم تر إلى الذي মুহি ও أن قال, قال أنا উহি উম قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب من المغرب الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قريه وهي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 من الطِ فَصُهُ إلَكَ ثمَُّ جعل علىى ك كلِ جَبلٍَ منِنْهُ جزء ثمُ جَعلعَ كلُّ جَبلَ مِنْهُ جُزأَن ثمَُّ دُهُ يَأتيينَكَ سي وَلَم أنن الله عزيز حَكيم مثَل الذيينَ يُمف قُونَ أَم وَلَخم في سَبيلِ الللههِ كمثَلِ حَبَّ أأَمدد سب زَنَبِ سب سَناابِلَ ف كلُ سُبُلَ مأَتُ حَبَّ والله يضاعف لمَ ش واللَّاسِع عليم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نوى ولا اذلهم ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَمثَلُوا الَّ إ يُفِقُونَ أَم وَلَ غُمبتِ غ أمرضَات الله وَتَفب تَ من أَْفُسهِم وَتَثبَ من أَْفُسهِم كَ مَثَلجٍََّ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 له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ضرية ضعفا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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب <تصفيق>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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفا كل নবসিম কসবৎ বুমুগুল آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والأملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا أو لا يستطيع أن يمله وفالأمل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلوا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء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 فَكُلُّ تِجَارَةٍ حَاضِرَةٍ تُدِيرُونَهَا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لاَ لا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر وَلَمْ تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فلؤدي الذي ائت من أمانته ولاتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم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 واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين